أحسن الله إليكم يقول السائل هل يقال أن السكوت صفة من صفات الله الفعلية؟ الأصل في الصفات صفات الله سبحانه وتعالى أن تمر كما جاءت وهنا في هذا الحديث لم يثبت السكوت هكذا صفة مطلقة مطلقا وإنما جاء مقيدا سكت عن أشياء وعرف العلماء المراد بالسكوت عن أشياء أي أنه لم يأتي حل فيها او حرمة أو تحريم فجاء هكذا في الحديث فلهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الصفات تمر كما جاءت فما جاء مقيدا يؤمن به ويمر كما جاء ويثبت كما جاء مقيدا ومجاء مطلقا أيضا يؤمن به كما جاء ويمر كما جاء أمرها كما جاءت هكذا القاعدة في هذا الباب نعم حسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز لي أن أقلم الاظفار قبل الإحرام علما بأن الرابع من شهر ذي الحجة قد دخل إذا كنت عزمت على أن تضحي إذا كنت عزمت أن تضحي عنك وعن أهل بيتك وولدك فلا يجوز لك في هذه الأيام أن تقلم الاظفار أو أن تأخذ شيئا من شعرك لا نطف ابط ولا حلق عانه لا, لا يحل أخذ من, شيء من الشعر ولا أخذ شيء من الأبثار إلا إن اعتمرت عمرة التمتع فإنك تأخذ من شعر الرأس تقصر وهذا نسك لا يكون تحل لك من العمرة إلا به فهذا مستثنى وما سوى ذلك لا يحل لك نعم حسن الله إليكم يقول السائل جاء إلي صديقي فطلب مني الدين لأجل أن يحج بدون تصريح فهل يجوز لي أن اعطيه وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم والعدوان نعم ولي الأمر نهى عن ذلك ونهي ولي الأمر عن ذلك هو مبني على رعاية مصلحة المسلمين فطاعة واجبة لأن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به مما هو مصلحة راجحة وبينة للمسلمين واجبة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وجاءت حديث كثيرة مرة معنا شيء منها في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله في غير معصية الله فطاعة ولي الأمر واجبة ومن طلب الدين ليحج حجا مخالفا فيه لولي الأمر ينصح ويبين له ينصح ويبين له والله تبارك وتعالى قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإذا كان غير مستطيع اللي الحج لا يكلف نفسه الدخول في مداخل محرمة وأبواب من أبواب الإثم يرتكبها من أجل أن يقوم بهذه الطاعة فإذا كان غير مستطيع الحمد لله الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلنا نعم. حسن الله عليكم يقول السائل ما حكم الصلاة بين العمودين في المسجد إذا امتلأ المسجد الأصل هو النهي النهي عن الصلاة بين السواري كما جاءت بذلك السنة وذلك لأن السواري تقطع الصفوف ولا تبقيها متصلة فهذا هو الأصل الأصل أن لا يصلى بين السواري وأن يجتهد المرء ما استطاع في أن يصلي في صفوف متصلة في صفوف متصلة ومن أهل العلم من يرخص في اشتداد الزحام وإذا لم يجد صفوفا متصلة ووجد صفوفا بين السواري أن يصلي من أهل العلم من رخص في ذلك لكن لكن الأصل أن المرء يتحرى ويجتهد ما استطاع أن تكون صلاة في صفوف متصلة نعم حسن الله إليكم يقول السائل ما حكم المشي بين الصفوف والناس يصلون السنن وماذا أفعل إذا مر شخص بين يدي وأنا أصلي منفردا هذا فيه نهي فيه نهي في نهي عن المرور بين المصلين سواء كانوا يصلون السنن أو يصلون الفرض ينهى عن المرور بين يدي المصلين وا على المصلي أن يمنع المار بين يديه يمنع المار بين يديه وهذا شامل للمسجد النبوي وغيره من المساجد ليس المرء أن يمر بين يدي المصلي وايضا على المصلي أن يمنع من اراد أن يمر بين يديه وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف أربعين وجاء في بعض الروايات خريفا خير له من أن يمر بين يديه أربعين خريف يعني اولى له أن يقف أربعين سنة من أن يمر بين يديه وإذا تأملت في صلاة الناس النافلة صلاة الناس النافلة غالبا غالبا في أكثر الناس ما تتجاوز الدقيقتين والثلاث غالبا أكثر الناس ما تتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق في صلاة النافر فهذه ما تأخذ وقت إذا نظرت إلى قوله لأن يقف أربعين خريفا يعني أربعين سنة خير له من أن يمر بين يديه بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المصلي أن يمنع المار بين يديه قال فإنما هو شيطان من يرضى لنفسه هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدفعه فإنه شيطان فالواجب على المرء أن يحذر من ذلك أشد الحذر وألا يمر بين يدي المصلين وأن ينتظر وكثير من الناس تجده مثلا يمر ما من بين يدي عدد من المصلين وتظن ان عند أهم المهمات وأوجب الواجبة ثم يخرج خارج المسجد يلتقي بشخص من رفقاء ويقف يتحدث معه وخرج مسرعا كأن وراءه أهم مهمة وإذا وجد شخص وقف واخذ يتحدث معه ربع ساعة ونصف ساعة فعل الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصبر وينتظر ولا يمر بين أيدي المصلين نعم حسن الله إليكم يقول السائل أنا طالب علم متزوج وعندي أولاد وهم يشغلوني عن طلب العلم وعن الدراسة فهل يجوز لي أن أشتري لهم ما يلهيهم كالتلفاز أو ألعاب الأطفال حتى أتفرغ لدراستي ليش تخليهم يغلبونك تقول يشغلوني عن طلب العلم أن شغلهم في طلب العلم لا يكون هم الصغار الذين يغلبونك أن تغلبهم ان تشغلهم في طلب العلم يعني الحل الآخر غير الذي تقترحه فأن تشغلهم أن تدربهم على الخير عودهم على الخير سيسهم في عمل الخير وإذا حضرت لهم بعض اللعب المباحه والأشياء المباحة التي ليس فيها حرمة يشغلوا فيها بعض الوقت ويكون ذلك أيضا أنشط لهم في ما توجههم إليه من عباده وطلب للعلم وخير فهذا هو الأنفع لك والله يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نعم حسن الله إليكم يقول السائل أسرة مكونة من سبعة أفراد أرادوا الحج هذا العام وتم حج سفر بالطيران على أن تكون العودة في الثاني عشر من ذي الحجة وبعد أن ظهرت الرؤيا أصبح السفر في الحدي عشر، فيلزم على هذا أنهم لا يبيتون ليلة الثاني عشر ولا يرمون يقول ماذا علي؟ أولا قرأت بالأمس أن الهيئة المختصة بالطيران أجلوا كل الرحلات إلى التي في اليوم الح... التي أصبحت في اليوم الحادي عشر بناء على ما كان من الرؤية إلى اليوم الثاني عشر أجلوها مراعاة لهذه المصلحة مصلحة إتمام الناس لحجهم. فقراتنا هذا الخبر بالأمس أن أصدروا قرارا لتأجيل الرحلة التي أصبحت في الحادي عشر أجلوها إلى الثاني عشر فما بقيت مشكلة وإن كان لم يتأجل حجه هو للرحلة التي هو عليها فبدل الرحلة رحلة ليتذكر قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله نعم حسن الله إليكم يقول السائل هل كل أحاديث الأربعين النووية تعتبر من جوامع الكلم؟ النووي اشترط على نفسه في جمع لهذه الأربعين أن يجمع الجوامع، أن يجمع الجوامع، ومن يتأمل ما جمع ورحمه الله تعالى يجد أن وفق رحمه الله تعالى في في هذا الباب، فكان دقيقة الجمع عظيمة العناية. رحمه الله تعالى في الانتقاء والاختيار لهذه الأربعين وسبقا إن أشرت أنه في القديم والحديث كتب أهل العلم في الأربعين كتبا كثيرا حتى إنه لا يبالغ من قال إن ما كتب في الأربعين بالمئات ليس بالعشرات كثيرة الكتب التي الفت في الأربعين لكن لم يكتب لكتاب الف في الأربعين من القبول والانتشار وعناية طلبة العلم به وكثرت من يحفظه وكثرت من يدرسه وكثرت من يؤلف في شرحه مثل هذا الكتاب الذي جمع الذي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا من أمرات التوفيق من أمرات التوفيق وعلامات القبول نحسب الأمر كذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم يقول السائل هل يجوز أكل الكبد؟ نعم الكبد لا حرج في أكلها أكل الكبد من بهيمة الأنعام ذكية الذكاة الشرعية ومن جملة لحمها لا حرج في ذلك نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل أنا مريض ولا أريد أن أعد الناس فهل أترك صلاة الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت في الحديث أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال هذه حلال ليس فيها شيء عد الصال يقول أنا مريض ولا أريد أن أعد الناس فهل أترك الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت إذا كان المرض ليس بتقديرك معدي وإنما بتقدير الأطباء أهل الاختصاص معديا أما إذا كان مجرد يعني توهم أو تظن ذلك هذا ليس موجبا للترخص في ترك الجمعة والجماعة هم إذا كان من الأمراض المعدية والتي يعني معروفة طبيا بأنها معدية وغالب مثل هذه الأمور إذا عرضت على الاطباء ينقل الى الحجر الصحي حتى لا يعدي من في بيته وليس القضيه القضية قضية المساجد فقط لا حتى البيت وحتى العمل وحتى الأمور الأخرى البيع والشراء، فالأمور المعدية من يقرر فيها هذا الأمر هم الأطباء أهل الاختصاص في هذا الباب. نعم. حسنا الله إليكم يقول السائل كثرة الفتن في هذا الزمان وشر الناس أكبر وشر الناس أكثر من نفعهم. أفلا يستحسن في زماننا هذا اعتزال الناس؟ الفتن إذا كثرت. يستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى منها ولا يستشرف لها وإذا كانت الفتن موجودة فالخير موجود ومضانه وامكنته وأهله موجودون ويعرفهم من بحث عنهم وأرادهم ومن أراد الفتن أيضا يجدها وإن كثرت الفتن الخير لا يزال باقي ولا تزال كما في الحديث طائفة من أمة على الحق منصورة فالإنسان مطلوب منه إذا وجدت الفتن أن يعتزل الفتن فقط ويتجنب الفتن يعتزل الفتن ويتجنب الفتن ولا يستشرف له هذا هو المطلوب منه أما أنه يترك أبواب الخير بحجة أنه يريد أن ينقطع عن الفتن لا المطلوب هو اعتزال الفتن ليس اعتزال الخير إذا وجدت الفتن فينبغي التنبه لذلك نعم أحسن الله إليكم يقول السائل ما هو الأفضل في أيام العشر من ذي الحجة الإكثار من قراءة القرآن أم الإكثار من حضور دروس العلم الـ الـ الـ الـ أيام العشر أيام عمل صالح ينبع للعبد أن يستكثر فيها من العمل الصالح والأعمال الصالحة كثيرة ويأتي في مقدمة العمل الصالح الفرائض واجبات الدين العظيمة. ثم من بعد ذلك يستكفر من النوافل والرائب ما استطاع من ذلك والسائل عين عملين قراءة القرآن وحلق العلم أيهما أفضل في هذه العشر وحلق العلم لا تخلو في حق كل مر من حالتين لما أن العلم الذي يلقى فيها يعد أمورا من ضروريات دينه ومن الأمور المتعين عليه أن يعرفها ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى فحضورها انفع له وأعظم أجرا وأكبر فائدة في معرفة دينه وأما إذا كانت هذه الحلا في أمور من الدين يعرفها فاشتغاله بقراءة القرآن وتحصيل ثوابه أنفع والوقت يتسع لهذا وهذا يتسع لهذا وهذا يتسع لان يحضر مجالس العلم و مجالس الجلوس القرآن قديما في الزمن الأول كان طلاب العلم يسألون أهل العلم سؤالا له حقيقة وقعه من حيث واقعهم العملي. يسأل يقول أيهما أفضل صلاة النافلة أو طلب العلم. يسألون مثل هذا السؤال. لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأن الوقت كله مستغرق. لأن الوقت كله مستغرق. لكن الآن لما يسأل سال يقول أيهما أفضل صلاة النافلة أو و... و... أيهما أفضل صلاة النافلة ولا مثلا قراءه القرآن. يقال الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها أن تخفف من السهر الذي لا فائدة فيه أن تخفف من النوم الكثير هذا الأفضل لك فأحياناً يأتي السؤال لا ينطبق على السائل قديماً لما يسأل أيهما أفضل لأن الوقت مستغرق الوقت مستغرق ولهذا يسأل أما الآن كثير من الأوقات ضائعه كثير من الأوقات ضايعة، ولو صدق الإنسان مع نفسه لوجد لو أن فيه أوقات ضائعه فالافضل أن الإنسان يجاهد نفسه في كل وقت ان يأتي بالأوفق للسنة في هذا الوقت والقاعدة في القاعده الجامعة في هذا الباب باب فضائل الأعمال أن الافضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت هذه قاعدة جامعة ونفيسة جدا في باب فضائل الأعمال الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت ايهما أفضل الذكر أو قراءة القرآن مثلا يقال إذا كان الذكر ذكرا من الوظيفة اليومية المسلم مثل اذكار الصباح او اذكار دبر الصلاة او ان تقول مثل ما يقول مؤدن هذا افضل لك من قراءة القرآن اذا قال المؤدن السلام اذا قال الامام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الافضل الا تفتح المصحف وتقرأ الافضل انك تأتي بالاذكار التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة هذا افضل لك إذا أدن المؤذن وأنت بيدك المصحف، فالأفضل أن توقف القراءه وأن تقول مثل ما يقول المؤذن فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع وحسن العمل ورزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال وهدانا إليه صراطاً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 على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وأسأل الله العظيم أن يجزيكم جميعا خيرا الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه